ويوضع من القرآ المثل المعكس من المحادث الحمدية من كل يخلص دعب يخلص دعب لا ما به هو وهذا معنى قيب الدنيا بحضر واحد الثراثين وكان كان خمسة عبد في خمسة لا يخبر في لا في ما على سجل ولا في النزة كما أخبر في لا ولا عبد له إذا كان بحان حان الله الى عوده إله عبده في حد فضوة كثيرة ومختارة من من كار في ما لا ينحصر في بالغرف لا هذا بمثل في ثم إن كان المجرد لا علمها بعد من معنى إذا وقت الأitatedzept وقت ت�� المجأة ك medida ذلك المجأة كان أبشرنا وقت الأ커коль المجأة منها تجهادت من في أن هذه الم twistedن قال لا ي اي المعنى إذا المجازة المجازة في لا من من من لا, إذا لا, لا من الذي لا أهلا من إمام رحمة الله عليه في في إبداع وإنه في حيث على المصرحة ومن مجادر هذا من في على اللقعة من جاء سلطان غير مرئية الماء الجاري اذا وقع في المدازة ولن يرى لها أثر المدازة الوضوء من العلم مرضى انشاء لما أن هم مع الجرياء والجاري ما يعيده من هو الاسح من هذا الماء هذا ما يتعرف علينا. يتعرف علينا هذا جاري، ما فيه؟ فيهم سؤال يعني وفيه هذا سؤال كان يضعون من في الدوحة، يربونهم. حن في هذا في من وجهة نظره. هذا على حش من جاري. يا لا يقع في, في فتنة من تجنب لا يصاب بالمرض في جانبه لكن في سر منك في ما لا يقع كان من المفترض لا وولا وقع ديوكة سنسلناك الكبير بأي تودعه أكثر الجار من أكثر الجانب لأحد وكان من الماء عليها لا يجوز وكان وعن محمد إذا من الجانب من, من على يعني كان عند احمد كان انه في فيه فيه إن شاء الله في كلنا و بدي اقول انه هاي الماء ويوقفه ماءه من خلق من السفر فاستفد عدم خلقه فيه من لم يكن, يكن مجلساً لا ينجس منها للجاورة وقع و عن المساء المائي و الله يعني الماء في غير الماء سالخلي واللبن محمد انه لا في المنفسك سيئة و الانتستر كان على ما ينتجس على ما ينجس الوطن وإن كان جمعي من خارجه وكذا ما ليس لها نفس مسائلة فالدبار والبعود والبسط لدعماته لا يستجد النسول بمعنى لا ويجعله لكيب داعي للدعوذ الماء لا في <تصفيق> من الله قال وما عداتنا من W tym momencie, gdy w ووقع بعد البشر. من هذا المهم كان له ثم وقع في كان هذا مسلما فلا كان شافه ويجس وعلم أن مسلم إذا جاء بالشريعي إذا كشف هذا بس الماء المستعمل جائز وما اديره من حديث هذا على ان ان أو زيل به حدث أو من الجذم على حدث يعني كان على جبودي هذا كان من من على كان هذا الماء على على من والذي يتمان بهذا الحال ايضا المستعمل في المستعمل 기ظ.. اذا انفصل عن اليمين المستعمل هذا الماء و ما في <تكلم> <دخل jazz> هذا المعنى المتساق من الاعداء ولي اخذ مارد قبل ان يستقر في مكان ما على رأي انه لا يصير أن في قال محمد لا يصير مستعملا الا محمد رحمه الله تعالى قال في فعنده معه عند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند ما وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعند وعن وعن وعن وعن والنار بحد من عدل بعدل وذاب بحد ما عنده حنكة ما من دجان ما من النار إلا من يدج من جذب من النار من دجان بعد هذا لا توجد أمامه إلا من أدبنا من من خلاله كذي فعادي نبدأ باللي في المكان المقارنة ما في الأولي في ما تشاور بين قلنا إن سبحان الله الله الله الله يرى ان كل الملف في وذهب بذلك الى الى ان اوجد نفسه بنفسه في هذا وكذلك نلتقي ظاهرا ان فالإذانة الحدث بجناته في الماء الطابق وأن اللاء سأنه ظاهر على حاله لأن الرجل الرجل لم يمع إذانة النجاحة وإذانة الجنابة عند العناء الشرعة إذن يقع على حالته ظاهر بأن ما نافي سارقون عند محمد حتى يترى الماء ولا ولا يتجع من المئة الماء ولا عند وليس بصبت لإذانة الجنابة إذن الماء يبقى عزل الرجل مزينة لجافته سوى سوى من الضعر عند الإنماء قال الرجل بحاله أن يبقى الرجل على جنابته ولا يتغير حاله وصبه في جانس على طهارته بعد ايراد الحدث لان الحدث ميز من موجودا منزل عند الرجل اذا الماء على ظهوره وهو يجوز ثلاثه هي من يفقر. هذا النظر من جمال قال فقال حلا نجسا في, في عن البعض اي عن بعض جسد الرجل واما الرجل سلوخاء حاجته في داخل اعضاءه ايضا اعتبر ان الماء نجس بابالته بعض جناب عن الرجل واعتبر ان الرجل نجس ايضا لان باقي الاعضاء فيها بعض النجس وهناك قولان اخران القول الأول من هو يخبر أبجل من الجنابة ثم ينجح بنجاحة الماء المستعمل وهذا على القول بأن الماء المستعمل نجس ولكن السيدنا شخص قرر في بداية المسألة أن المعتنج أن الماء المستعمل قاهص القول الثاني وهو أنبجل الطاهر أو الماء طاهر لأن الماء ما يفيد المستعمل إلا بعد المتلصان عن العب السماء فإذا هذا على ان الله لا يسير الذي في بعض في مذهبنا انه يسير هذا دخل المساله الاخيره وهو على وعلى هذا الزاد نحكي في كتابه الجديد يسير الله ليس على الصلاح لأن محمد صنق في أن يفاحب السنة ماء مئة وهنا كان سنة مئة التبرد لذلك الماء مستعمل عند الإمام المحميسة أبي في سنة, في سنة, لأ لأ في سنة غير عند الإمام محمد السنة Ale kiedy sam będzie wiedział, jest dobry, na jego się that we've اذن نزله في الحجر واصلحوا هذه الحاله وادروا عنده وعند محمد وعنده محمد عن البعث رب دقائق في عندما هذا الماء اول ما رمى بسم الله على اليد وظهرت في ثم في داخل ماء سيرولة الماء مجسا يطهر من الجنابه ثم يتنجس برجاسة الماء المستعمل حتى يجيز له فراءة الألوان ان لا يشير إلا بعد المشفال. وعلى هذا ليت روضي سير برد الماء المستعمل خلافة محمد. الماء المستعمل خاطر وتربع محدث مستدعب وسير الماء المستعمل. المستعمل اما لوزارة حضرهم او ميئة القرمة تليدين على الانجين عند محمد في هذه الحالة ترجع التدرج مع رئيس الدنيين خلاف لمحمد ومن لا الا ثم المال المستعمل ظاهر غير موجود من عند محمد. ثم المال المستعمل واضح وغير موجود عند محمد. وهذا هو المذهب. يقول محمد محمد من المال واضح. المال من الأشياء من الأشياء من المال سامس لا يحترق الفرق بين الماء الظاهر لا يحترق بيننا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هو الله عنه كان لصبادرين من صلى الله عليه وسلم هو ولو كان نجيسا منعه ومنع الحجام منشوري إلتها ولو كان الحجام منشوري وعلى بياع من وراء باب الحمد وازال المداه في التجاره هنا اذا ادانا حسيب الله اما نبدا البيان عن أَوَلَوْ أَنْ أَعْلَمَ بِالْحَسَنَةِ لَجَعَلْتُهَا مِنْ, من, المنزل. من المنزل في دَرَجَةٍ مِنْ الْمَنْكِرِينَ مِنْ الْمَنْكِرِينَ الْجَاهِلِينَ الْجَاهِلِينَ الْجَاهِلِينَ الْجَاهِلِينَ ale biorąc Welcome to Paloma. It is fantastic. very الططور الأقرب هو الخندير أن العربي الفنبير هو الخندير حكم بأن الخندير من قال يعود على الأبعاد وحكما في حائفة يعود على قال من يحذرون جاهزين، ما عندهما من تسعيني سوى سبعين، من المحبين ما بيوشك، وعن محمد بدأ صاحب السالم يتكلم كان حتى من الأضرار، وما أراد من بدءه من بدء جهانه، وبدأ من بدء شدنا، وبداية من بدء محمد الصالح جاء من الشباب أي سن أو إن أنا أمر على الجيران، وَإِنَّمَا الْجَنَّةَ جَنَّةً مَعْرُوفَةً مِنْ فُنُونِ اللَّهِ to do الله يطول ان يوم ذلك وذاك، يعني في الحديث في في عن عن شيء إذا عشنا كان تصارع بين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما سحر الديرة، هذه الشياط الديرة كلها قصة في الشياط، والله الشيخ عبد الرحمن الصادق والطوال شاء الله فيكم جدولاً. ومع ذكاء الشيخ بجمحة السبسين عندها شاء الله يلس اتكر دائتكم ماذا يفعل سامي؟ من خدمة في الحكومة الدولية. أنا أقول من جهته وكنجه سامي. يا أستاذ محتاج الى دليل أحتاج دني من دني وانا دني من دني صمت المفجع وحان يوم معرف أنا مشاهد وقتي و jewله عندكم كه الشaltung عن ت expressions وليت يبدأي اليمنى السقام mind happy عندصوص neol atch from sun ورى شعر الإنسى من العدم الىيل قيام بأرصال خبه من مدى وضيجراه بينا با좌 إ وعن محمد ان وأنكمة أن شارب دواء مخدر، وأنكمة أن دواء مخدر خسر الخضر منها يتحان ذريان، أن الله مع ماجد فاعش على الخضر، يبدأ غرام الخضر يوم خير، من ذريانك من I'm gonna Thank you. To jest się mnóstwo miejsc, أو في رأس، لأنما يفصل أن جاراته تعيش في بيوت منشمة عن المقامات السكنية. أنت أبداً ما بتفعل من في أي في أي من من في understand clearly what happened Hmmm ..it's extenant ..and last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 والدجاج والمخلاق والخلاق والخلاق والعخال والوحراق لأن المجاة في الحمياء حيث من من كما أشار إلي الناس مع الكراحة وكذا شئول صداع الضيف فهارة المقار إلا أن إلا الماء الماء كان وعند عدمه منا يكون المخروف بمعنى معنى لم هذا من من واما الحيد فامن 33 عاما على الوقت من من يا رب يا سلام يا الله اولى بالمرض وان بناء الدهان لانه من في czy Señor ادعو بالرحمن او دليل يهرب الى قال او يهرب واحنا هي من يهرب من رحمه من عن jeżeli oni nam nam يا ربنا يعني سؤال منا في الشاب كنت أرى أن من الأجل أن يكون سوء في الجيل والقلب صداع بهاء صاهر أيضا أو مشكوك في ظهوره فعلا على سوء لا أقول بب يعني كنت أرى أنه مشكوك أن في ظهوره لماذا لان سؤرى البغي والحمار تعارض فيه الادله وهو مشروع في اهوريته او في طهارته لتعارض الادله فيه يعني لحمه نجس وعارضه فيه اضافي وكذلك الحال في سؤرى التنظيم والكذب لحمه نجس وعرقه طاهر لدريس وعرق العرق حوله في ماصر الكلام عنه فانه نجشا بتولده من نحن النجش جلدا بخلاف العرق قال بخلاف العرق يعني العرق طاهر فان فيه ضروره لعموم البلو فانه يرى ان عرق شباع اللهائي طاهر والحال كذلك في عرق البغل الحمار فلو كن حمد صداع على البغل الحمار لنتج ان سؤل صداع الجهائي ان يكون فيه في تباراتي سمعت منكم سيدي ان في في, في, في أن رحمه وان اذا انا اعطيكم الله يا شهدر اتوار داخلهم في مبارك مع النخطر اللحم اللحم كان كان يسيب عراق الحمار وقال بميسي موهي تبديشي موهي ولا ان وقال ما أول الذريات امر معتبر عندنا. لذلك من الأخطار في ولكن ورد الذي نحصله من ذريات؟ ما ما من من في لا هذا ياخترع هذا القدر أن هناك منديس. طلع من الودود، نحونا عرض الأديان، هناك الشمس، على في من يا قوم الذي الله في المولاد انكم مسؤولون فخرجنا عن العدم و قال عن عدم النار و الانهياء و اياسيا لان عدم يريد النار و ما قضى بضر الحمار او و ان احتيان عدم بالخروج قال لأمهم يظهر غير متوسطين غير متوسط من في يوم غير, غير, غير, غير في غير غير في وقال جساء المسجد الرحمن ليصير عادلا من مال لا يشحك ياما من عنده تخدم مال عنده تخدم دعان اجابيه اجابي قال يا قبله او بعده كان غير راضي في يوم كان قبل هذا الشيء راضي وفي سواء في يوم أو من Wszelkie prawa zastrzeżone.